و أ س ر ا ل ن ج و ى الذين ظلموا هل هذا إ ل ا بشر مثلكم أ ف ت ا ت و ن السحر و أ ن ت م تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء و ا ل أ ر ض وهو السميع العليم بل قالوا أ ض و ا ث أ ح ل ا م بل افتراه بل هو شاعر فلياتنا ب آ ي ه كما ارسل الاولون ما آ م ن ت قبلهم من قريه اهلكناها افهم يؤمنون وما ارسلنا قبلك إ ل ا رجالا نوحي إ ل ي ه م فاسالوا اهل الذكر إ ن كنتم لا تعلمون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 ومن يقل منهم إ ن ي إ ل ه من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أ و ل م ير الذين كفروا أ ن السماوات و ا ل أ ر ض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أ ف ل ا يؤمنون وجعلنا في ا ل أ ر ض رواسي ان تميد بهم وجعلنا فيها, فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آ ي ا ت ه ا معرضون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 ويقولون متى هذا الوعد إ ن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا, يكفون النار حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل ت أ ت ي ه م ب غ ت ة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون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 ولقد آ ت ي ن ا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من ا ل س ا ع ة مشفقون وهذا ذكر مبارك أ ن ز ل ن ا ه أ ف ا ن ت م له منكرون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 قالوا من فعل هذا ب آ ل ه ت ن ا إ ن ه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتي يذكرهم يقال له إ ب ر ا ه ي م قالوا ف أ ت و ا به على أ ع ي ن الناس لعلهم يشهدون قالوا أ أ ن ت فعلت هذا ب آ ل ه ت ن ا يا إ ب ر ا ه ي م قال بل فعله كبيرهم هذا ف ا س أ ل و ه م إ ن كانوا ينطقون فرجعوا إ ل ى أ ن ف س ه م فقالوا إ ن ك م أ ن ت م الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أ غ ف ر لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا الهتكم ان كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم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 وكنا لهم حافظين و أ ن ي و ب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمه من عندنا وذكرى للعابدين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 فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وانا له كاتبون وحرام على قريه اهلكناها انهم لا يرجعون حتى اذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون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 قل إ ن م ا يوحى إ ل ي أ ن م ا إ ل ه ك م إ ل ه واحد فهل أ ن ت م مسلمون ف إ ن تولوا فقل آ ذ ن ت ك م على سواء و إ ن أ د ر ي اقريب أ م بعيد ما توعدون إ ن ه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وان ادري لعله فتنه لكم ومتاع إ ل ى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون